لمعزولون فلا موسوعه النابلسي ل ر ل ع ن و م الاسلاميه ن م ن ن فإن فقل عصوك وتوكل على, العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إ ن ه هو السميع ي شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ل ف د ما ه الدكتور محمد ر ا ل ن ا ب